من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم Yes, yeah, sir. A... إن اتقيتن فلا تخضعن بالقوم فيطر ف ثم على الذيني ولا تبرجنا تبرجا دين الزكاة وأطعنا الله رسولك وأطعنا این <clears throat> Mm-hmm. <clears throat> 我荒 این وَيَوْمَ فَاضْلِ الرَّحْمَنِ تَنْتَظِرُونَ Was the hell بسم الله الرحمن الرحيم إذا ستزال وإذا البحار فجر وإذا الهبور بغفر وإذا الهبور بغفر علم نفسه I'm uh. and go mm -hmm. ones وما هم عنها في We're يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس